Ya Zainab, ya Zainab, ya Zainab, ya Zainab. يا زينه في في عار لهيبه واعتذر هي يا زينك يا زينه يا زينه دلبي هاي فينا لا لا بك يا زينه يا, يا اميره تروح ذوبني الغرام وكنت اوصل روحي لك الحمام يا اميره تروح ذوبني الغرام وكنت اوصل روحي لك الحمام ya Zeinab ya fi ya Zainab, ya Zainab, ya, Zainab. ya, Zainab, ya Zainab, اصبر هب حسين وهاي عيني شوفي تجطر حنين هو بد ما تهدى اصبر هب حسين يا زينه بيعزينه يا زينه بيعزينه يا زينه بيعزينه بيعزينه انت هاي انتي يا زينه يا زينب يا زينب قلبي هاي في غرامك يا زينب يمه ابو, يم ابو فاضل اشم عطرك واشوف يمه ابو فاضل اشم عطرك واشوف صوره صوره, صورة لخيالك يا زينب من طوب يا زينب قلبي قلبي, قلبي في غرامك يا قلبي قلب هايم في غرامك يا زين يما ابو فاضل اشمعطرك وشو صوره يا زين اقمنا طول يما ابو فاضل اشمعطرك وشو يا زينب يا زينب يا زينب يا زينب, يا زينب, يا زينب, يا زينب يا زينه الخيران في غرامك يا زينب يا زينب يا في غرامك يا زينه واحنا ندري الجنه من احلى مكان جنة وحده وانت يا جنان وحناندر الجنه من احلى مكان جنة وحده وانت يا زين الجنان يا زين يا زين يا زين يا زين يا زين التوزيع والهندسه الصوتيه ميتم السعدي واسي النطليباوي النطليباوي الكلمات للشاعر الحسيني عباس الموالي ادا انشوده الحسيني يسير الموالي يا زينب يا زينب يا زينب قلبي في غرامك يا زينب